مكيه من مقاصد الصوره تعريف المخلوقين بمصدر رزقهم وهو الله تعالى يكون يفر إليه ويحقق العبوديه له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا التفسير يقسم الله بالرياح التي تذروا يقسم الله بالرياح التي تبرو اضطراب فالحاملات وقراء وبالسحب التي تحمل الماء الغزير فالجاريات يسراء وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر فالمقسمات أمرا وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله, أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد إنما توعدون لصادق إنما يعيدكم ربكم به من الحساب والجزاء لحق لا مرية فيه وإن الدين لواقع وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محاله والسماء ذات الحبك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 الذين هم في ان ساهون اللهم هؤلاء الكذابون الذين قالوا قالوا القرآن وفي ان يكون اللهم اني اراد ان يكون اللهم اني اراد ان يكون اللهم اني اراد ان يكون يومهم على النار يفتنون يسألون متى, يوم يسألون متى يوم الجزاء وهم لا يعلمون وهم لا يعملون له فيجيبهم الله عن سؤالهم يومهم على النار يعذبون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجنون يقال لهم ذوقوا عذابكم هذا هو الذي كنتم تسألون تعجيله عندما تنذرون به استهزاء إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية أخذين ما أعاتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم إنهم كانوا قبل هذا الجزاء إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسينين في الدنيا وكان هذا السبب الذي من أجله نال الجنة يعني. قال الله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم لماذا نالوا هذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ثم ذكر صفة إحسانهم نعم كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون كانوا يصلون من الليل لا ينامون إلا زمنا قليلا وبالأسحار هم وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق يتطوعون به للسائل من الناس وللذي لا يسألهم ممن حرم الرز ممن حرموا الرزق ممن, حرم الرزق, ممن حرم الرزق لأي سبب كان ممن حرم الرزق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كان وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأنهار وأشيار ونبات وحيوان دلالات على قدرة الله للموقنين أن الله هو الخالق المصور وفي أنفسكم افلا تبصرون وفي أنفسكم أيها الناس دلالات على قدرة الله افلا تبصرون لتعتبروا وفي السماء, رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني وفيها ما توعدون من خير أو شر فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فَوَرَبِّ السماء وَالْأَرْضِ إن الْبَعْثَ لحق لا شك فيه كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون هل أتاك حديث ضيوف إبراهيم المكرمين هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أكرمهم عليه السلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما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 فجاء من عندهم بعجل كامل سمين ظنا منه, ظنا منه أنهم بشر فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقرب العجل إليهم وخاطبهم برفق ألا تأكلون ما قدم لكم من طعام فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام أليم فلما لم يأكلوا أضمر في نفسه الخوف منهم ففطنوا له فقالوا, مطمئن فقالوا مطمئنين إياه لا تخف إنها رسل من عند الله وأخبروه بما يسره من أنه يولد له غلام له علم كثير وَالْمُبَشَّرُ, والمبشر به هو إِسْحَاقُ عليه السلام فأقبلت امرأته في صرات وجهها وقالت أجوز أقيم هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الدبيح هو اسماعيل عليه الصلاة والسلام قالوا لأن هنا وصفه بغلام عليم بينما في آية الصافات التي فيها ورد ذكر الدبيح فبشرناه بغلام حليم نعم. فلما سمعت إمرأته البشارة أقبلت تصيح من الفرح فلطمت وجهها وقالت متعجبة أترد عجوز وهي في الأصل عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال لها الملائكة ما أخبرناك به قاله, قاله ربك وما قال؟ لا رد له إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره العليم بخلقه وما يصلح لهم. وهذا التعجب منها ليس لأنها تستنكر قدرة الله سبحانه وتعالى لكن هذا أمر جبل عليه أن جاء يعني الأمر المستحيل او الامر الصعب يتعجبون منه لأجل هذا. لا. من فوائد الآيات إحسان العمل وإحسان العمل وإخلاصه لله سبب لدخول الجنة فضل قيام الليل وأنه من أفضل القربات من آداب الضيافة رد التحية لأحسن منها وتحضير المائدة خفية عيد. وتحضير المائدة خفية والاستعداد للضيوف قبل نزولهم وعدم استثناء, وعدم استثناء شيء من المائدة والإشراف على تحضيرها والإسراع فيه وتقليب هذه الضيوف وفطابهم برفع. إحسان تبارك الله فيك. طيب تفضل يا شيخ عزيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله من الشيطان رجيم. <تصفح> قال فما خطبكم أيها المرسلون قال إبراهيم عليه السلام للملائكة ما شأنكم وما الذي تقصدونه؟ قالوا قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين قال الملائكة جاب الله إن بعثنا الله إلى قوم مجرمين يرتكبون قبايا الذنوب لنرسل عليهم حجارة من طين لنبعث عليهم حجارة من طين متصلب مسومة عند ربك للمسرفين معلمة عند ربك يا إبراهيم تبعث على المتجاوزين لحدود الله المبالغين في الكفر والمعاصي. قيل أنها, أنها مكتوب عليها اسم كل من ستقع عليه صلى الله وسلم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين حتى لا يصيبهم ما يصيب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 وأنها مراتب الآن اجتمع فافترق معناهما ولو ذكر يعني واحد منهما لشمل أو شمل الآخر نعم. وتركنا فيها آيات للذين يقافون العذاب الأليم وتركنا في قوم لوط من آثار العذاب ما يدل على وقوع العذاب عليهم ليعتبر يب... ليعتبر به من يخاف من يخاف من يخاف العذاب الموجع الذي أصابهم فلا يعمل بعملهم لينجو منه وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسُلْطَانٍ مبين وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون بالحجج الواضحة آية لمن يخاف العذاب الموجع فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأعرض فرعون معتدا مت... مت... بقوته وجنده عن الحق وقال عن موسى عليه السلام هو ساحر يسحر الناس أو مجنون يق... يقول ما لا يعقله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مدين فأخذناه هو وجنوده كلهم وجنوده كلهم لا لا لا أنت الصواب فأخذناه وجنوده كلهم فطرحناهم في البحر فغرقوا فغرق فغرق لا فغرقوا نعم فغرقوا وحلقوا وحلقوا نعم وفرعون آثم بما بما يلام يلام عليه من التكذيب والدعا أنه إله وفي عاد إذا رسلناه إذا رسلنا عليهم الريح العظيم وفي عاد وفي وفي عاد قوم هود آية لمن يخاف العذاب الموجع حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطرا ولا تل ولا الشجرا ولا بركه فيها شو فيك شيخ عزيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم ما تترك من نفس أو مال أو غيرهما أتت عليه إلا دمرت ووتركته كالبالي المتع المتف المتفتت المتفت وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حتىحين وفي ثمود قوم مص مصالح عليه السلام آية لمن يخاف العذاب المجأ حين قيل لهم استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء آجالكم لاحظوا هذه الآية مع اختصارها إلا أنها ذكرت حال هذه الأقوام أو هؤلاء الأقوام كيف تعاملوا مع الإسلام ومع الدين وتكبرهم وما حصل لهم من العذاب والعقاب وكل ذلك قال الله سبحانه وتعالى آية للذين يخافون العذاب الأليم. نعم. فعاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا على على الإيمان والطاعة. فأخذتهم صائقة العذاب وهم ينتظرون النزول. إذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام.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 قوما وقد اهلكنا قوم نوح وقد اهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء المذكورين انهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فاستحقوا فاستحقوا عقابه والسماء بنيناها بايد وإنا لموتعون والسماء بنيناها واتقنا بنائها بقوة بقوه وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لأط... لِأَطْرَافِهَا لَمُوسِعُونَ فَحْرًا يصح, يصح مُوسِعُونَ موسعون أو موسعون يصح أزاك الله خير فَرَشْنَا فَنِعُنَا الْمَاهِدُونَ الآن قال وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِأَيْدٍ المفسرون هنا أحد. نزام الله خير قالوا بِأَيْدٍ أي بِقُوَّة فهل هم الآن أول صفة اليد أو ماذا على أثبت اليد أثبت اليد أين أثبتوها هم الآن قالوا بقوة أين اليد أثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى استخدام الآلة يا شيخ ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك الله زاك الله عنا كل خير يا شيخ أحيي الله شيخ أنا آتم بالشيخ الله, الله, الله يتقبل الله. عملك ويرفع قدرك يا شيخ آمين وإياكم الله اليد، ال... اليد وسيلة للقوة الله يبارك فيك. إيه. طيب لا ف... هذه من الشيخ. هي أدات القوة. إيه الله ليك. لكن شيخنا هنا هذه ليست مأخوذة من كلمة اليد وإنما من كلمة الأيد والأيد معناه القوة. فهذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاً. وإنما تثبت تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى من آيات أخرى، كقوله سبحانه وتعالى ولم يروا خلقنا لهم مما عملت أيدينا العامل ولذلك فلم يعني تضف لله سبحانه وتعالى فصايا أن هذه مأخوذة من كلمة أيد والأيد هو القوة. ومنكم من السفير عبد الخالق الله يحفظك يعني هنا لا مجاز هنا. هنا لا مجاز انما هنا اتت بمعنى القوه فلذلك ليست من آيات الصفات هذه الايه انما كما قال الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا ابراهيم ويسحاق ويعقوب قول الايدي والابصار هذه اختلفوا قالوا هل لهم اعني ايد او انهم قولوا القوه وايضا ذكرت الأيد ويراد بها القوة. أما صفة اليد فلا تثبت من هذه الآية وإنما من آيات أخرى. الله يحفظك يا شيخ. آمين وإياكم الله يبارك. نعم. تفضل شيخ. والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض جعلناها ممهدة الإحس.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 الذي خلق كل كل شيء من كل شيء سنفين وتحسّرون قدرته ففروا إلى الله إني لكم نذير ففروا من عقاب الله إلى ثوابه بطاعته وعدم عصيته إني اني لكم ايها الناس نذير من عقابه بين بين النذاره بين النذاره ايوه بين النذاره الله خير ولا تجعلوا مع الله الهه اخر انني لكم من هنا نذير مبين ولا تجعلوا مع الله ما آخر تعبدونه من دونه, من دونه. إني إني لكم نذير منه بين النذاره وهذه الآية قلت في سبقت من أعجب الآيات ففروا إلى الله يعني كل شيء يخاف منه يفر منه إلا نعم. ربنا سبحانه فإذا خفنا منه فررنا إليه نعم نعم من فوائد الآيات الإيمان على درجات أعلى, درجة أعلى درجة, درجة من الإسلام أعلى الإيمان درجة أعلى درجة, درجة. أعلى درجة أعلى درجة من الاسلام إهلاك الله للامم المكذبه درس للناس جميعا الخوف من الله يقتضي الفرار إليه سبحانه بالعمل الصالح وليس الفرار منه وليس الفرار منه أحسنت. وليس الفرار منه دك <تصفيق> الله طيب الشيخ محمد الخولي تقرا حفظك الله يمكن الشيخ ما يسمعنا طيب تفضل <تصفيق> يا شيخ خلنا اسمعك اسمعك طيب من, من <تصفيق> اول كذلك ما اتى الذين من قبلهم صحيح اي نعم يا شيخ كذلك ما أت الذين من قبلهم. تبدأ يحد يا شيخ هذا ممكن آخر الثاني يقرأ بعد اثنين يا شيخنا. طيب الشيخ محمد العميسي واصل حضورك الله. الشيخنا.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 يعني سبحان الله هذه الشبه التي يقولونها كانما يتلقونها جيلا عن جيل ولذلك شبه الكفار وشبه المبتدع كل واحد ياخذها ممن قبله كان والله سبحانه وتعالى يقول أتواصل به كان كل واحد منهم يوصي غيره بان يكذب ويستكبر وياتي بالشبه التي يحاربون بها دين الله لذلك قال الله سبحانه وتعالى بل هم قوم طاغون نعم صلى الله عليه وسلم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ولا يمنعك إعراضك عنهم من وعظهم وتذكيرهم فعظهم وذكرهم فان التذكير ينفع اهل الايمان بالله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 إن الله هو الرزاق ذو المتين إن الله هو الرزاق لعباده فالجميع محتاجون إلى رزقه القوة المتين الذي لا يغلبه شيء وجميع الجن والإنس خاضعون لقوته سبحانه وهذه الحقيقة لابد أن الإنسان يعلمها هو خلق ليعبد الله ما خلق لأجل أن يأكل ويشرب ويعيش في الدنيا إنما خلق ليعبد الله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 من خلال عرض من خلال عرض الحجج والبراهين، إرغاما على الإذعان والتسليم ولذلك هذه السورة كما يذكر جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه حينما أتى ليفادي أسارة بدر قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فكاد قلبي أن يطير يعني من قوتها وما ذكر فيها من الحجج البينات الواضحات كاد قلبه أن يطير إما قلبه أن يطير تعجبا او خوفا نعم لقوتها نعم بسم الله الرحمن الرحيم والطور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 والسقف المرفوع وأقسم بالسماء المرفوعة التي هي سقف للأرض والبحر المسجور وأقسم بالبحر, المم وأقسم بالبحر المملوء, المملوء المملوء ماء وهذا أحد التفاسير لهذه المسجور أي الممتلئ وقيل البحر المسجور أي الذي يكون تحته نار نعم ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع ان عذاب ربك ايها الرسول واقع لا محاله على الكافرين ليس له ليس له من دافع يدفعه عنهم ويمنعهم من وقوعه بهم يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرا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 تخوفكم رسلكم منها من فوائد الآيات الكفر ملة واحدة وإن اختلفت وسائله وتنوع أهله ومكانه وزمانه شهادة الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتبريغ الرسالة الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق عبادة الله بكل مظاهرها سوف تتغير أحوال الفون يوم القيامة واصل افسحر هذا ام انتم لا تبصرون افسحر هذا الذي عانيتموه من العذاب ام انتم لا تعاينونه اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون لوقو حر هذه النار وعانوها تصبروا على معانات حرها أو لا تصبروا عليه سواء سواء صبركم وعدم صبركم لا تزوج نعم سواء سواء صبركم وعدم صبركم لا تزوجن اليوم إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي هذا الأمر ليس كما يقال أمر للصبر وإنما ذي يقال للتسوية انه سواء صبرتم او لم تصبروا فان الحر والعذاب واقع عليكم كما ذكر إن المتقين في جنات ونعيم ولما ذكر الله جزاء المكذبين ذكر جزاء المصدقين المتقين فقال إن المتقين لربهم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه في جنات ونعيم عظيم لا ينقطع لهذا القرآن سمي مثاني قيل لأنه يثنى ومعنى يثنى أي أنه يذكر الشيء وضده فلما ذكر حال الكافرين ثنى عليهم بحال المؤمنين نعم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم يتفكهون بما أعطاهم الله من لذائذ الماكل المأكل والمشرب والمنكح ووقاهم ربهم سبحانه عذاب الجحيم أفازوا بحصول مطلوبهم من الملذات وبوقايتهم من المكدرات <تصفيق> كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويقال لهم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 وزوجناهم بنساء بيض واسع وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعهم اولادهم في الايمان الحقنا بهم اولادهم لتقرا اعينهم بهم ولو لم يبلغوا اعمالهم وما نقصناهم شيئا من ثواب اعمالهم كل انسان محبوس بما كسب بما كسبه من عمل سيء لا يحمل عنه غيره من عمله شيئا وهذه الايه استدل بها العلماء على الشفاعه في رفعة الدرجات في الجنة وكما تعلمون الشفاعة لها أنواع ومن أنواع الشفاعة أن تشفع للمشروع بأن ترفع درجاته في الجنة هنا لاحظوا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ففي دليل على أنه ترتفع درجاتهم بشفاعه ابائهم آبائهم لهم نعم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددنا أهل الجنة هؤلاء بصنوف من الفاكهة وأمددناهم بكل ما اشتهوه من لحم الله. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويدور, طيب ويدور عليهم ظلمان يتعاطون. يتعاطون في الجنة كاسا لا يترتب على شربها ما يترتب عليها في الدنيا من الكلام الباطل والاثم بسبب السكر وهنا قوله يتنازعون ليس معنى التنازع الذي يحصل يعني المقصود به المشادره انما يتنازعون اي أن يتعاطون كل واحد ينزع وراء الاخر اي يشرب مع الاخر وهذا يعني كما يقال الآن هنا إذا كان هذا في الدنيا أن الناس إذا اجتمعوا يتنازعون يقول واحد يأخذ ويشرب هذا يعني من النعيم الكبير فما بالكهم يشربون في الجنة الله أكبر ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويدور عليهم غلمان سخروا لخدمتهم كأنهم في صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ في أصدافه واقطب بعضهم على بعض يتساءلون يا أخوة تصوروا هذا الموقف والله موقف عجيب الله سبحانه وتعالى يذكر هذا هذه الصفات كان قائلا يقول كيف نالوا هذا يقول الله سبحانه وتعالى بل ان اهل الجنه انفسهم او انفسهم يتساءلون هذه الاسئله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 الرحيم بهم ومن بره ورحمته بنا أن هدانا للإيمان وأدخانا الجنة وأبعدنا عن النار الآن أيها الأحبة اسمعوا لهذه الآيات وقوتها في المحاججة وإظهار الحق والله, كما والله يعني إنسان لو تفكر كما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير اسمع الآن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 أم يقول هؤلاء المكذبون إن محمدا ليس رسولا بل هو شاعر ننتظر به أن يختف أن يتخط أن يتخطفه الموت فنستريح منه فنستريح منه قل تربصوا معكم من المتربصين لهم ايها الرسول تنتظر موتي وانا انتظر ما يحل بكم من عذاب بسبب تكذيبكم اياي من فوائد الايات الجمع بين الاباء والابناء في الجنه في منزله واحده وان قصر عمل بعضهم اكراما لهم جميعا حتى تتم الفرحه خبر الاشره لا يترتب على شربها مكروه من خاف من ربه في دنياه في دنياه امنه في اخرته واصل يا شيخ ويقرأ استعجل لنبقي ثلاث دقائق ويبدأ الشيخ أفشر يا شيخ أم تأمرهم أحلامهم بهذا ام هم قوم طاغون بل تأمرهم عقولهم بقولهم إنه كاهن ومجنون فيجمعون ما لا يجتمع في شخص بل هم قوم متجاوزون للحدود فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم يقولون إن محمدا اختلق هذا القرآن ولم يوحى إليه به لم يختلقه بل هم يستكبرون عن إيمان به فيقولون اختلقه أم خ... فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله ولو كان مختلقاً إن كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلقه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير خالق يخلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم لا يمكن وجود مخلوق دون خالق ولا مخلوق يخلق فلم فلما لا يعبدون خالقهم لهذا هذا من أعظم الأدلة على ربوبية الله سبحانه وتعالى لأنه لا يوجد في الدنيا إلا خالق أو مخلوق نعم أم عندهم خزائن ربك لك هم المسيطرون لك خلقوا السماوات لك بل لا لك ان الله هو خالقهم يكون لو ان ذلك لك ان يكون لك ان ام خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ان الله هو خالقهم إذ لو ايقنوا ذلك لوحدوه ولا امنوا برسوله ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام عندهم خزائن ربك من الرزق فيمنعوه من يشاءون ومن النبوة فيعطوها ويمنعوها من أرادوا ام هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لهم مرقاه يرقون بها إلى السماء يستمعون فيها إلى وحي الله, إلى وحي الله يحيي أنهم على حق فليأت من استمع منهم إلى ذلك الوحي حجة واضحة تصدقكم فيما تدعونه من أنكم على حق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 أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم لهم معبود بحق غير, غير الله تنزه الله غير الله غير الله نعم. أم لهم معبود بحق غير الله تنزه الله وتقدس عما ينسبونه إليه من الشريك كلما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال وإن يروا كساً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مرحوم وإن يروا مِنَ من السماء ساقطة يقول عنه هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة فَلَا فلا يتعظون ولا يؤمنون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يَوْمَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون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 ولما بين الله بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله بعدم المبالاة بهم وبالطبر على تكذيبهم فقال واصبر أيها الرسول لقضاء ربك ولحكمه الشرعي فإنك بمرأة منا وحف وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك ومن الليل فسبح ربك وصلي, له وصلي صلاة الفجر حين إذ النجوم بأفولها بضوء النهار فوائد الآيات الطغيان سبب من أسلاب الضلال أهمية الجدال العقلي في إثبات حقائق الدين ثبوت عذاب البرجخ جالكم الله الخير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد